أماما أماما جنودا فداء أعد الكتائب ليوم النداء أعيد للحق أماماً أماماً أعيد للحق صاحه ودك مرابل جندا عداء ودك مرابل جندا عداء أماما جنودا فداء أعد الكتائب ليوم النداء أعيد للحق ودكوا معقل جند العدا ودكوا معقل جند العدا فنحن جنود لنا غاية إلى الله قلنا لنشر غدا وإنا على الحق نمضي به جنودا لغدوا إلى فنحن جنود لنا غاية إلى الله قلنا لنشر الهدى وإنا على الحق نمضي به جنودا لقدواتنا المفتدى أماما أماما جنود الفداء عبد الكتائب ليوم النداء أماما أماما جنود الفداء عبد الكتائب ليوم النداء رب ودك معقل عدا عدلا ودك معقل دندا عدلا ربي لنا شعره الى الله عدنا لدحر الى الكفر باظه فانا مع النصر لنا موعدا وقران ربي لنا شعره الى الله عدنا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 قوم جندا عدا صوف البنايا باسياقنا نذيق العدو و لظى باسنا فنحن المجد يمنو لنا في لانسر في القنا صوف البنايا بأسيافنا نذيق العدو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 ودكو معاقل جند العدا ودكو معاقل جند العدا من أمام الجنود الفداء عد الكذاب ليوم النداء أعينوا أعينوا للحق صاحبو ودكو معاقل جند العدا جند العدا جند ngày đã được khu mà